كألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منها فإنك رجيل وإن عليك اللعنة إلى يوم الجين قال رب فأنظر قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أعويتني لو زينا لهم في الأرض ولعوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المصلصين صرات علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين وإن جهنم لما وعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء قسوم. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِذْ سَوَّانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأمير ولبئهم عن ضيف إبراهيم